أي أن تعلم أيها المبارك أن التحريم ورد في القرآن وبالسنة ويقع على ضربين تحريم ومنع وتحريم شرع فلنقول تحريم شرع بمعنى نقول شيء محرم وشيء مباح. هذا تحريم الشرع كقول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم أي حرمت عليكم نكاح الأمهات وقال الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة يحرم حرم الله عليكم أن تأكلوا لحم الميتة فهذا تحريم, تحريم شرع من تجاوزه من غير ضرورة يأثن أما تحريم المنع فلا علاقة له بالتشريع تحريم المنع لا علاقة له بالتشريع قال الله جل وعلا في سورة القفس عن كلمه وصفيه موسى بن عمران وحرمنا عليه المراضع من قبل ما معنى حرمنا عليه المراضع من قبل موسى كان رضيعا لا يفقه. يكلف، لكن المعنى منعنا أذاء النساء أن يقبلها، منعناه أن يقبل أذاء النساء، فهذا تحريم منع.